دعينا للحفل فوراً جينا دعينا للحفل فوراً جينا نشارك بالحفل ساعة مجنها يا بنو لا خاطركم يا بنو لا خاطركم عنا فجينا وهلا ومرحبا بكل الاحباب يا yeah. وي يا عين يا عين يا يا يا عين <تصفيق> وين الكف oh. yeah. oh. وين ايوه oh. وين نسمع كف للجميع Órale, dziękujemy za oglądanie! Oddaję głos pani przewodniczącej! Oddaję głos pani przewodniczącej! Oddaję głos pani przewodniczącej! Oddaję głos pani przewodniczącej! Oddaję głos طلوا الدبك يا محلاها الطلي طلوا الدبك زغرود للنشامى طلوا الدبك زغرود للنشامى طلوا الدبك يا محلاها الطلي طلوا الدبك يا محلاها الطلي طلوا الدبك وين رجال الحبيه طلوا الدبك وين رجال الحبيه طلوا الدبك يا محلاها الطلي طلوا الدبك يا محلاها الطلي Świetnie Fuck okay. نبض يوف وآلف او افتحي لها الحضاري وذكروا الله يا هنا والاول ما نبدا بسوره تبارك وجمع الغوالي يا ريت مبارك ولأول ما نبدأ نصلي على شافع الأمة في يوم الدينة يالله ايوه ايوه ايوه نزل عدب كن لوح الشاطر لوحة يمينه تجبر الخاطر ولنزل عدب كن لوح الشاطر لوحة يمينه تجبر الخاطر لقيت في بالي جملة خواطر تنكرن بريحه ارض الحانه هون الحانه هون يلا يلا يلا عاش عاش والشباب الدبكي وهي عوايدهم تسلم للدبكي واللي قايدههم بالله يا يوم ما زغرود لهم هذه البراءه الدلع عند عند عند عند عند عند عند ويليوما ويا حالي والحنا ويا ظهري والكتف مالي وين ابن عمي وين ابن خالي وين البراء دل عند العونا Trabalho, ele não verei vamos Thank للأم نبراس وسفين تناجة امشي بها لدروب توكل على الله يا ابن الإيمان في دوالك أنا يا زريف الطول الشباب وجبينك مل للسجدات المحراب ربيت الاجيال عالسني والكتاب وجبينك بالنور مثل السوسنه روح yeah. yeah. روح روح يا زريف الطول وكف عالعناد والدمع بالعين بتقول لك مشتاق يزري الطور واقف على العراق والدمعه بالعين بتقول لك مشتاق ريتك مهليت يا شهر الفراق فرقت ما بيني وبين احبابي Yeah uh -huh. لي بالسواعد إننا المتكاسل والقال امتنا بتسابق لرياحي امتنا بتسابق لرياحي جهوتنا بالهيل, للنشامة جهوتنا بالهيل للنشامة صارت الليالي الملاحي صارت الليالي العجال على الهامه na I'm not Yaleli, Panią Panią Panią śąl to w to التوفيق قلب النار لما